الحمد لله رب صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاه واتم التسليم في المجلد العاشر في القسم الاول عند حديث حكم عليه الشيخ بانه ضعيف جدا من استغفى في دبر كل صلاه ثلاث مرات فقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفرت له ذنوه وإن كان قد مر قد فر من الزحف الشيخ يقول نعم قد صح الحديث بنحوي عن ابن السعود وغيره دون قوله في دبر كل السلام يبقى هنا الإسناد في مسألة النزك لذلك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إنما هذا جاء, جاء مطلقا يعني يقال في أيما وقت أو أيما مكان أو أيما زمان استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لكن التقييد بأتبال الصلوات هذه اللفظة لا تثبت فإذا كانت لا تثبت لا يصح ذكرها بعد. بعض الصلاة وإنما الذي صح الاستغفار المجرد استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأما هذه الصيغة إنما جاءت جاءت مطلقة جاءت مطلقة بمعنى أن تذكر في أيما وقت في أيما مكان في أيما في ما زمن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الاستغفار أو هذه الصيغة فيقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه فلم تثبت بسبع مرات في الاذكار الصلاحية أو النسائية ولم تذكر ولم تثبت بأنها دبر كل صلاة وإنما الذي ثبت ذكرها على الاطلاق الفائدة التي تليها الا وهو حديث من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت الطواف طبعا هذه المسألة يذكر فيها هنا الشيخ فليكن آخر عهده بالبيت الطواف لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس وفي رواية إشقارة إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء بمعنى آخر عهده بالبيت وليكن آخر عهده عهدك بالبيت الطواف هذا الحكم أولا كلام عام كلام عام الأمر الثاني بأن هذا الحكم واجب. أنت مثلا ذهبت في عمره وبعد أن انتهت العمر وجلست مثلا وكان قبل أن تخرج من بيت الله الحرام أو مكة عموما فهنا هل يجب علي أن أطوف بالبيت سبعا قبل أن أرحل إلى بلدي الجواب فليكن آخر عهدك بالبيت الطواف قوله عليه الصلاة والسلام فليكن هذا الحكم للوجوب لأن الأصل في الأوامر أنها على على الوجوب ليست على الاستحباء إذا من ذهب إلى بيت الله الحرام فالأصل أنه قبل رحيله هو عارف أن اللي بتاعه مش عارف مثلا هيستنى الساعة كذا أو الرحلة هنستناكم الساعة كذا يبقى هو بيدبط نفسه بأنه قبل أن يذهب يجعل آخر عهده بالبيت لين؟ آخر عهده بالبيت الطائف ممكن تلاقي كتير قوي ناس الله سلام والعرفية إنه ناس بتنشغل قبل أن يذهبوا طب استنى بس ربع ساعة السواق يعني استنى ربع ساعة عشان في بطانيه هنا عجبتناهم آخر عهدهم بالبيت البطاطين والملايات والفول السوداني والطمر بتاع مش عارف إيه والفلفل السود ده آخر عهدهم بالبيت الدنيا ده أغلب الرحلة تبقى كده أغلب الرحلة تتأخر عشان كده يعني لدرجة ان في رحلة تأخرت صاحبها جاي منين جاي من الطواف مثلا اللي جاي بيبكي عشان البيت الحرام ومكة كان بس الفلو السوداني كان عجبه فراه يجيب الأصل هنا فليكن آخر عهدك بالبيت الطواف ان هذا الحكم هذا الحكم للوجوه إلا أنه خفف عن إيه؟ خفف عن الحائض و عن الحائض الحديث الذي يليه من زهد في الدنيا علمه الله تعالى بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى حديث موضوع أي مكذوب من زهد في الدنيا علمه الله تعالى بالعلم يعني هذا حديث ظاهر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويحتج به الصوفية على أنه إذا زهد في الأرض هكذا فإن الله عزه الله ينزل عليه مش اسم العلم بقى صيغة صيغة تسمحه الفيوضات ده راجل صاحب فيوضات فيوضات مش فيضانات فيوضات فيضات يعني يعني هذا العبد زهد في الدنيا واضح فكلما ارتقى كلما ينزل عليه من الفيوضات ما الله به عليه وانت لما تيجي تستفسر منه في الفيوضات دي هتعرف ان ده وحي وحي بينزل عليه واضح الكلام بعد النبي والسلام فيه ايه فيه وحي يعني عند الاستفسار اما يجي مثلا اللفظ يقولك دي فيوضات بتنزل عليه دي فيوضات ان في بكرة هيحصل وبعد سنة فيه وبعد كذا دي فيوضات خلاص علم لسه ما وصلش الحد لما تستفصل منه تفهم ان الفيرود ده اللي هو الوحي ليه اللي بينزل على حضرته خلاص طبعا هذا الكلام كفر أكبر مخرج من المله ادعاء وحي او ادعاء غيب لوحده هذا كفر اكبر نسال الله السلامه والعافيه لكن أدنى ادنى شيء اللي يقولك أنا انا من شرط ان انا اتعلم من شرط ان انا ابحث من شرط ان انا اقرا انا كلما تركت وزهدت ربنا ايه يعلمني قالها لي أمير من جماعات التبليغ وجماعات التبليغ صوفية صرف تزعل ما تزعلش اضرب دماغ في الحيط أنا بقولها كده صوفية صرف اللي يفهمها ويعرفها صوفية صرف إلا هيصنع عليها درج الجاهل مش فاهمها ولا يعرف أصلا الشاهد فبيقول لي أمير جماعة التبليغ بيقول لي انا مش شرط ان انا اتعلم ولا اقرا في البخاري ولا مسلم ولا في السنن ولا اقرا سنن النبي عليه الصلاه والسلام من شرط قلت لهم ايه طريق العلم قال لي ربنا علمني من عنده ينزل علي علم من عنده طيب ايه دليلك قال لك كما علم الخضر وعلمناه من لدن من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما طيب واحد الخضر نبي الخضر نبي لأنه في آخر القصه قال لموسى وما فعلته عن أمري واضح إذن فعله بأمر الله يبقى كان واحد اتنين قال يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنا يبقى وحد مصدر العلم عند موسى وعنده ولا لا وحد مصدر العلم لكن بيختلف بقى لأن كل نبي بعث إلى قومه خاصة لذلك في أول حديث صحيح البخاري بيقول له إيه؟ بيقول له أنت موسى بني إسرائيل يعني الذي بعث إلى بني إسرائيل كان نبي بعث إلى قومه خاصة ولكن النبي عليه خاتم النبيين إنما أرسل للعالمين خلاص كده لذلك قال إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أي وانا على علم علمني الله يبقى وحد مصدر الايه مصدر العلم لكن تختلف صح كلام الاحكام والشرائع بتختلف من نبي الى نبي لكل جعلنا منكم شرائع ومنهاج لكن وحد مصدر العلم اللي هو الوحي مفهوم نبي حضرتك نبي 2 الذي قال لنا الذي قال لنا القرآن وعلمناه من لدنا هو رب العالمين فمين بقى يقول لي ان انت العلم اللي هتقول بيه ده الله واضح كلام فالذي اخبرني بذلك هو القرآن انه علمه الخبر فمن الذي يخبرني خبر صدقي يقين بانك على علم علمكه الله هكذا يخفوه ماذا قال الكلام ده طبعاً ويحتج بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله مع ان الايه بتقول ايه واتقوا الله التقوى دي فعل المامور وترك المحظور ثم ننجي الذين اتقوا الذين استجابوا الامر يبقى كلمه استجابوا يبقى اولا عرفوا ان ده امر صحيح كده عرفوا ان ده امر بعد ان علموا انه امر واضح استجابوا له فطبقوه وعملوا ومعنى انهم عملوه حتى رضي عنهم ربهم يبقى علموا ان هذه سنة لان انا مثلا حتى اصلي اقول لك واقيم الصلاة طيب انت تصلي ازاي رب عليا اصلي ازاي يعني بقولك صلي الصلاة التي ترضي الله من غير ما تقرأ كيفية صلاة النبي عليه الصلاة يلا تفضل هتصلي ازاي لا تعرف تعرف تعرف لك أدي الزكاة من غير ما تقرأ وتعرف سنة النبي عليه الصلاة في أداء الزكاة هتعرف ازاي ولا بتنزل في وضغط لك حج واعتمر كما يرضي الله هتحج ازاي وتعتمر من غير أن تنظر فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني لو كان بقى المسألة في وضاط ما كانش قال صلوا كما رأيتموني وكل واحد في البيت هينزل في وضاط عليه خلاص أو كل واحد في بيت الله الحرام تنزل عليه في بدون ما يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول خذوا عني ما ناسكه من الجماعة دي جماعة صوفية صرف الأصل فيها البعد عن العلم الشرعي أنا ما ذهبت مسجد لا في مصر ولا بر مصر وجلست أتكلم في علم شرعي وكان في جماعة تبليغ إيه لما لازم جماعة التبليغ دي تخرب واحد ورد تاني لا يسمعه علم شرعي. تقيل كده عارف أنت لما تحس من قبل ما تنام تكل أكلت إيلة تعرفش تقولها هي. حس أن العلم تقيل يستحبه واحد ورد تاني لا يجلسوا لسماع العلم طب ليه يعني لماذا لا يجلس اسمع له لا دعوتهم كلها قائمه على ذلك ما هو انت تعرف الشيء من بيانه صحيح تعرف الشيء من بيانه تقول ده انسان احنا قاعدين قاعده مثلا قاعده خلاص قاعدين قاعده في الشارع انا افهمك اول ما تتكلم اعرف ان انت انسان عاقل او انسان ذكي او انسان غبي او انسان سفيه تكلم حتى اراك كما قال الزهري رحمه الله قال من اراد ان يتكلم فتكلم للناس فكأنما يضع ما في قلبه في طابق ليراه الناس حطيت كل اللي عنده كده بتوري الناس ايه اللي عنده فبتحكم ان الرجل ده سفيه الرجل ده عالم الرجل ده جاهل الرجل ده ما بيفهمش صح كلام في اي فن يعني ده في اي فن في أي فن خلاص كذلك انت لما يجي مثلا حد يجي يتكلم في في شيء في شيء ما في اي علم ما بيفهم الانسان واحد دكتور قاعد واحد اتكلم من غير علم يقول له تمشي انت مش فاهم في المساله ما تتكلمش وهكذا, وهكذا فالاصل عندهم الأصل عندهم انهم لا يتكلمون لا في علم اصلا وانما الدعوه عندهم هي دعوه أيما ما انسان في الفطره أن الله خالق ربنا اللي خلق لنا ايدينا وعينينا وشعرنا وودنا والاذن الوسطى وخلق لنا قلبنا وفي أورطة وفي مش عارف ايه وشفت ودنا وعينينا تعرف العين دي فيها 300 عدسه والعدسه فيها مش عارف ايه وبص ايدينا يعني تحس ان الحمد لله ربنا برضو ايه عامل لنا ايدينا كده جزئين عشان تعرف تاكل عارف الوليد لو مفيش الحته دي مش تعرف تاكل تعمل كده يعني لو الحته دي واقفه كده مش تعرف تاكل بس بص بقى شوف ربنا عامل لنا الحته دي شفت الركبه عامل لك ركبه عشان تعرف ايه تنزل عارف لو مافيش ركبه هتسجد ازاي ولا هتنزل ازاي ما او هتقعد ازاي عشان تاكل مش عارف فشوف ربنا عامل ازاي شوف شوف انت كده الحاجب شوفت الرموش اهو شيل لو فيه شويه تراب ولا حاجه راح اقفل عيني عشان ما ياخدش تراب في عيني صح كده طيب اه لو الواحد دعوته كلها كده انت هتخالفني في حاجه تخالفني في حاجه طب انا لو قاعد قدام تورص هيخالفني في حاجه ها يقول لي والله صح ويقول لك سبحان الله كم صحيح كده؟ قل سبحان الله سبحان الخالق سبحان المبدع صحيح كلام كده ولا لا ما فيش حد يختلف على دي ما فيش حد يختلف ربنا قال للنبي عليه والسلام ايه ولئن سألت المشركين المشركين ابو جهل ابو لاهب عطل بن ربيعة شايل بن ربيعة الناس دي صاري كفر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هبل ها؟ لا يقولون العزة لا يقولون مش عارف مين لا لا يقولون الله الله يبقى عارفين الكلام ده ولا لا اه معروف توحيد الخالق الخالقية ده في الفطرة ده في الفطره عشان كده اصلا يعني حتى بعض الاطباء الكفرة من فرنسا قال لك ما فيش حاجه اسمها الهاد مفيش ملحد على وجه الأرض ده دول جاحدين نصراني هو تقول لك دول جاحدين جحود إحنا, ما احنا عارفين يعني احنا عارفين الكلام لكن شوف ده جحود لذلك وجهها واستيقنتها. واستيقانتها مفيش حاجة اسمها اني ملحد يعني مفيش خالف مفيش كلام ده هو اقرار في الفطرة ان لكل سبب مسبب موجود واجب ده في الفطرة لكن هو عايز بس ايه ينحل من الاوامر الشرعيه عشان ما حدش يقول له اعمل وما تعملش لكن دعوة دعوه جماعه التبليغ عموما دي بقى دعوه تعمل ايه دي بقى ان شاء الله ها هذه هذه هذه دعوه تخرج انسان من شرك الى توحيد او من بدع الى سنة لا فادي الدعوه كلها قائمه على مثل على مثل هذا الكلام حتى اوصلت ان الشخص ده يقول لي ايه واللي انا مش شرط ان انا اتعلم انا ربنا ايه أنا ربنا يعلمني كده تنزل عليا الفيضات لا يتنزل عليكم في الظنوات الخامسة من قرأ كله الله أحب ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع ده لا يصح هذا حديث كذب وإنما ال الذي صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاء أن يقرأ ثلث القرآن فإنما يقرأ كل هو الله واحد. وعن الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه هل يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ فقالوا بما رسول الله قال: كل هو كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وفوا أحد. خلاص. يبقى الذي ثبت هو قراءه كل هو الله احد لكن لم يثبت أن أنا يوم أقرأها ثلاث. مرات كي أقرأ القرآن اتنين بقى شئ لسنة ثمية بيّن بأن هل السلس هنا في الكم أم في الكيف هل السلس في الكم افهم بقى عبد الرحمن دي دي مش هتلاقيها بقى في غانا ولا في أفريقيا يقول لها افهم بقى هل السلس هنا الكم يعني انا قرات كله والله احد يبقى انا كده قرات ايه لغايه كده التوبه مثلا خلاص وانا قاعد مش شرط بقى اذى ام الكيف لان القران اما ان يخبر كما قال ابن القيم رحمه الله القران كله توحيد ولكن ثلثه في بيان التوحيد خلاص والثلث الثاني قصص يبين عاقبة أهل التوحيد والثلث الثاني الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي لا تقبل إلا لعبد عنده توحيد يبقى أنا كده عندي أحكام في التوحيد وصلص في القرآن يبين القصص التي هي لعاقبة أهل التوحيد فأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون أو عاقبة من خالف التوحيد الصلص الذي يليه الا وهي الأحكام الشرعية التي إن تبعتها لن يقبل إلا إذا كان العبد, العبد عنده توحيد قبل ايه القرآن إذا القرآن كله في أمر الايه في أمر التوحيد ثلث القران الذي هو في بيان التوحيد جمعته سوره الاخلاص في كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر جمع توحيد الربوبيه توحيد الالهيه توحيد الاسماء والصفات تعرف في كل هو الله احد فلا شريك له في الإلهية الله الصمد الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في الحوائج توحيد الربوبيه ولم يكن له كفوا لا مثيلا في أسمائه لا مثيلا في صفاته لا مثيلا في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد لذلك هل تعلم له سميا مثيلا في أسمائه صفاته افعاله الجواب لا ليس كمثله شيء فجمعت الايمان التوحيد فجمعت التوحيد يبقى ثلث القران اي انما فيه فهم أمر التوحيد عرفت يعني ايه ثلث القران خلاص الغالب عند الناس فهم الاشاعره التاني بقى اللي فهم الأمر الأول ده مفهوم الذي كان عليه الصحابة فهم الاشاعره بقى لهو له ايه؟ الذي هو الكم للكيف الكم للكيف خلاص كده انك تقرأ ليه؟ كل واحد ثلث القران يبقى تقراها ثلاث مرات يبقى أنت كده يخلص صحيح لي خالص بدل ما يختم القران مش عارف قد خلاص يبقى أنا إيه وأنا قاعد كده ما خدتش عشر دقايق خمس دقايق أنا لسه ختم ختمة دلوقتي طيب أنت في رمضان تختم لك كم ختمة بعلا كده لسه أنا ختملي في رمضان ده نص من ختم ليه كل يوم بكرة أولا تكونه عشان تفهم دي بقى نرجع لمن الصحابة اللي سمعوا الكلام هل كان فيهم حد فاهم ان عشان اقرا القران كله اختمه طب لا يبقى اقرا القران الواحد ثلاث مرات مش حد بيعمل كده عشان كده فهموا ان الثلث القران هنا اي امر الايه توحيد وصل الكلام كده افهم بقى الكلام ان زميل رحمه الله عليه عقد لها بحث طويل خلصته الكلمتين دول طيب الفائدة التي عليها بسرعة والإقعة بين السجدتين ثابت في السنة العملية كما دينته في صفّ صلاة النبي عليه وسلم خبر لك الإقعة يعني ايه الإقاعة ده لي صفتين صفة السنة وصفة ممنوعة في إقعة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إقاعة كإقاع الكلب إقاعة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقاعة كإقاع إيه كإقاع الكل الصفة التي له اختلف في مسألة هذه الصفه اما ان كلا الرجلين انت مثلا ما بتغدش انت مثلا بتغد مفترش خلاص السنة اقعاء السنة اللي هو بين السجدتين بين السجدتين ان تقوم على مشتر الارجل خلاص وكلا الرجلين ملتصقتين بايه ملتصقتين بإليتك بظهرك يبقى كاين واقف كده وصل الكلام مفهوم يبقى الرجل ايه واقفه انت مش انت عند الافتراش بتبقى في رجل قائمه ورجل نائمة لا الرجلين قائمتين وانت جالس عليهم ده اسمه ايه على ايه على مشت الرجل اللي بيسموه مشط الرجل ده لا الاصابع نفسها بتكون مستقبل القبلة ده الاصل على طول مفهوم لكن هما قائمتان ورين كده يا شيخ احمد صوره صوره برد أنا انا وريني ماما ما كده يا احمد بقى قال منك ولا من أيوة ايوه كويس كده ده ايقاع السنه اللي بين السجدتين ما تعملوش في التشهد الاوسط ولا في الاخير ده ما بين السجدتين خلاص كده الايقاع اللي ثاني بقى بيكون اما الصفه الاولى إن الرجل نفسها مشتها في الأرض خلاص كده مشت رجلين في الأرض ورا كده لا المشت كله أيوة كله في الأرض دي الهيئة الأولى خلاص كده أو الهيئة الهيئة الثانية إن المشتين ويقعد على الأرض مش قاعد على المشتين قاعد فين قاعد على الأرض الأرض نفسها أهد أي. كده أيوة هو. وهو نفسه قاعد على, على الارض خلاص كده كده هو مش فيهن. لا في ده من كده وصل ده المحرم المحرم في ذلك زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بسط كبسط الكلاب يعني تلاقي بعض الناس يجي يسجد يروح حاطط ايديه كلها فين على الارض كده لا الاصل بان تستقبل الاصابع القبلة ويكون الكف كاملا على العين على الارض وتفرج بينهم وبين جنبيك لو ما فيش لو في مكان يعني خلاص كذا طيب في